ya baba qad anama ila allah istajama inman yarju thawama la yubali bisana bismi allah man sayara taghira fa شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثوابا ليبالي بالصعاب بسم الله نمضي نتغي رفع اللواء فليعود للدين ماجد وليعود للدين ما إن من يرجو الثواب لا يبالي